القرار الشجاع القرار الشجاع اتخذ القرار الشجاع الشجاع امرت الى شجاع يحتاج إلى شجاع بطل. بطل. تهون الدنيا كلها عليه في سبيل أن يتبع الهدى شجاع بطش شجاع احتاج الى رجل بط تهون الدنيا كلها عليه في سبيل ان يتبع الهدى واللي من يرضى واللي يسخط من يسخط وماذا يكون اهل الارض اذا رضي من في السماء ماله ورزقه بيد من في السماء صحته وسقمه بيد من في السماء منصبه وجاهه بيد من في السماء حياته وموته بيد من في السماء بيد من sama فإذا رضي من في السماء فلا عليه من فاته من الدنيا نعم إذا أحبه الله فليبغضه بعدها من شاء وليتنكر له من شاء وليستهزئ به من شاء فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب يا من فإنت مذلة وهوانا وكره تعيشا يورث الخسرانا فقل بل تقترف الخطا يا جاهتا فقتل قلبك الايمان مكن من قلبه الايمان بطل. استطاع ان يتخذ القرار الشجاع وان كان ضعيف الجسد هزين القوة بطور كن باطن كالليث يسأر عزة بشموخ دينك بالهدى مزدانا وخذ القرار بقوة لا تنثني وانضي بدربك تطلب الغفران القرار الشجاع هم جبنا لم يكنوا بل كانوا جبنا هم في الحقيقة يودونا لو استطاعوا أن ينتصروا على شهواتهم ليستقيمون على الدين كما استقمت لم يستطيعوا أن يطأوا على أنف الشيطان فاستحقوا أن يتخلفوا عن ركب البطولة إذا رأوك استقمت فدأوا يذكرونك بماضي فهذا رافقك في سفر وذاك عنده صور والثالث جالسك في استراحة تذكر كم ليلة سهرنا بظلها والزمان عيد تذكر كم نغمة سمعنا وأنت فينا وأنت في تذكروا كم خمرة شربنا من نشوها والشراب زيد أين القمار الذي لعبنا وأنت فينا حاضر شهيد أين الصلاة التي تركنا والكفر في حقنا مسيد كل كأن لم يكن تقضى وأنت منا الصالح الوحي لا تلتفت عليهم لا تلتفت ولا يضر السحاة نبح الكلاب أقضي فالكلاب أقدم. تنبح والقافلة تسي صراحة راب صراحة جبنا فلا تكن جبه أقضي وابني الى الجنات وابني الى الجنات شامخا شامخا شامخا <تصفيق> واسع الترفع احسن البنيان اراى اصغر من عرف الحق, الحق وود لو يهتدون لكنهم ضعفوا عن مقاومه العوائق فجعلوا ينظرون الى الهدايه من بعيد فكن انت بطلا وكوني انت ان ترك الصلاة كفر فصل ولا تلتبت الى المتبطل كن, كن بطلا كن بطلا كن بطلا علمت بحرمه الغناء تب ودعنك العابثي اترك عنك الربا في حياتك ارفع ازارك كن, كن بطلا كن بطلا, بطلاً, بطلاً, بطلاً, بطلاً وتلتزم بحجابها وتنصح من حولها حين تتخذ القرار الشجاع. إذا اتخذت القرار الشجاع بالاستقامة على هذا الدين فانطلق ولا تلتفت ورائك نعم لا تلتفت أقدم. وليكن همك رضا من في السماء واضرب بمن يخالفه عرض الحائط أقدم. أقدم. ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلمه فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم نعم نفسك بالحي الذي لا يموت ولا تلتفت إلى تخذير المبطلين وإن شعرت بأحد يجرك من ورائك فكن شجاعا ولا تلتفت إليهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدّا وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا هل اتخذ القرار هل أتخذ الشجاع, أتخذ الشجاع القرار الشجاع خذ القرار بقوة لا تنثني وانضي ب دربك تطلب الغفران لك انني ابصر تدمعك في الدجى الونين الخالد الإنتاج والتوزيع تجدد معكم لقاءاتها الطيئة بمحاضرة قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريف القرار الشجاع فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله يعلم ما نحن عليه من إسرارنا ونياتنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا واختاره من جميع خلقه صغيراً وكبيرا فأشرقت الأرض بنور رسالته براً وبحرا وكان ربك محسنا قديرا صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات أولوا ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من السماء ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته انقسم الناس أمام دعوته إلى اقسام منهم من أسلم وصدق كأبي بكر وعمر وبلال وعمار ومنهم من أعرض وكذب كأبي جهل وأمية بن خلف ومنهم من صدق بالإسلام وعرف ضلال عباد الأصنام لكنه مع ذلك لم يستطع أن يتغلب على شيطانه وجبنا عن مخالفة قومه وإن شئت فانظر إلى أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويمنع قريشا من إيذائه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة لم تنل مني قريش ما تريد إلا بعد وفاة أبي طالب حاولت قريش التفريق بين أبي طالب وبين النبي عليه الصلاة والسلام بكل سبيل تأتيه قريش يوما فيعرضون عليه الأموال لأجل أن يخلي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فيأبى ثم يأتونه يوما ويدفعون إليه احسن شبابهم يقولون يا أبا طالب خذ هذا الولد لك ابنا وأعطنا محمدا فيأبى بل يصيح بهم ويقول عجبا تعطوني ولدكم لأربيه لكم وأعطيكم ولدي تقتلونه حتى وصل الأمر أن قريشا قالت له وهو السيد المطاع فيهم قالت يا أبا طالب إن لم تترك عنك نصرة محمد فوالله لنطردنك من مكة ثم أخذوا يستعدون سائر العرب والقبائل عليه وهو صابر لا يتراجع عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يردد في أنحائهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضلي لعمري لقد كلفت وجدا باحمد ودأبي به دعب المحب المواصلي حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافلي فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا تبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل وتمضي الأيام ويحبس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الشعب فيأتي أبو طالب بابنائه العشرة فيدخل معهم في الشعب فيعجب كبراء قريش يقولون عجبا يا أبا طالب كيف تدخل مع هؤلاء فيخبرهم أنه لم يدخل إلا لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر على فراعه وإن شئت أن تنظر إلى موقف رهيب يبين شدة محبة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام فانظر إلى, إلى أبي طالب كان إذا جن عليه الليل وأظلم ونام الناس على فرشهم وهم في الشعب قد خافوا على أنفسهم وقد جاعوا وعطشوا إذا جن عليهم الليل يقوم أبو طالب من على فراشه ثم يمضي حتى يأتي إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم يمشي رويدا ثم يحركه يقول يا ابن أخي قم قم فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإذا عمه عند رأسه يقول له ما تريد يا عم فيقول يا ابن أخي قم فاذهب ونم على فراشي وأنام وأنا على فراشك ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم لينام على فراش أبي طالب ويضطجع أبو طالب على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ويلتحف بالحافة أتدري لماذا؟ خوفا من أن يأتي أحد يتسلل لقتل النبي عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل فيريد أبو طالب أن يقع القتل فيه لا في النبي صلى الله عليه وسلم يبتيه بروحه شدة محبته وتمر ثلاث سنوات وأبو طالب محبوث مع النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب يجوع لجوعه ويعطش لعطشه ويبرد لبرده ويحزن لحزنه ويتعب لتعبه ثم يخرجون بعدها من الشعب وأبو طالب لا يزال محبا للنبي عليه الصلاة والسلام والعجب أن الأيام تمر بأبي طالب وهو لا يزال على كفره فهل كان أبو طالب في داخل قلبه مكذباً بصدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو مؤمناً متيقنا بصدق عبادة عباد الأصنام؟ كلا والله بل كان مكذباً بأولئك في حقيقته كان يعلم أن وعد الله حق وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته صدق وإن دليلا على ذلك فاسمع إلى قول أبي طالب والله لن يصل إليك بجمعهم حتى والسد في التراب دفينا ثم قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا عجبا ماذا ما أنك تعلم أنه من خير أديان البرية دينا فما الذي يمنعك من اتباعه اسمع إلى السبب لو لا هذا أولا او حذار مسبة هذا ثانيا لوجدتني سمحا بذلك مبينا. نعم ويمضي عمر أبي طالب وهو يعرف الحق لكنه لم يجرؤ على اتخاذ القرار الشجاع بالطاعة والاتباع ودخول الإسلام كان متخوفا من مسبة قومه واستهزائهم حتى كبرت سنه ورق عظمه واقتربت منيته وهو يعرف الحق ويتخوف من اتباعه فلما حضرته الوفاة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه مسرعا حتى دخل عليه فإذا عند رأس أبي طالب جبال الكفر أبو جهل وعبد الله بن أمية فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ينظر إلى هذا الشيخ الكبير الذي طالما منعه من قريش وتحمل ضيق العيش يؤذى ويقاطع فيحتمل ما دام أن ذلك لأجل ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم جعل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبي طالب على فراش الموت وروح أبي طالب تقعقع في حلقه وهو ينتفذ من الموت فأيذا به صلى الله عليه وسلم يدافع عبرته ويتذكر حياة عمه نعم يتذكر جوعه في الشعب ونصبه وحبه له وتعبه فيستجمع النبي صلى الله عليه وسلم قواه ثم يقول بكل رفق وليل يا عما قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فينظر أبو طالب ويتفكر في حاله فإذا هو في داخله مصدق بصحة دين الإسلام وضلال عباد الأصنام لكنه لم يستطع أن يتخذ القرار الشجاع بالدخول في الإسلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه يا عمي قل لا إله إلا الله فيبقى أبو طالب مترددا ويقول والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش ويقولون ما حمله عليها إلا فزع الموت لأقررت بها عينك وكلما أراد أن يقول لا يصيح به صناديد قريش الذين عنده يقولون يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب فيخف ذلك الحماس من عنده فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة كلمة أحاج لك بها عند الله وأبو جهل عنده يردد يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه تارة ويرجوه تارة وهما يردان ويصدان والرجل يشتد نزعه ويعلو شهيقه ويضيق صدره ويعظم كربه وملك الموت قد نزل من السماء ينتزع روحه ولسانه يثقل وفمه يزبت وأطرافه تبرد حتى استجمع قواه وجمع ما تبقى من أنفاس وقال آخر كلمة نطق بها في حياته قال إنه يموت على ملة عبد المطلب على عبادة الأصنام ويموت ويعجز أبو طالب عن اتخاذ القرار ويموت ويمضي إلى النار فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مات كافراً وصار جثة هامدة بين يديه قال وهو يدافع عبراته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 وفي صحيح مسلم أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك وينصرك فهل أغنيت عنه شيئا قال صلى الله عليه وسلم نعم كان في خمرات من النار كخمرات البحر قال كان في خمرات من النار فأخرجته منها إلى بحباح النار فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه نعم يموت أبو طالب وينضي إلى النار وما نفعته محبته للصالحين ولا عمومته لخاتم النبيين ولا أنجته نصرته للمؤمنين ما دام أنه عرف الحق فلم يتبعه وكم نرى اليوم من شاب وفتاة في قلوبهم محبة للصالحين ورغبة في نصرة المؤمنين بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة نعم تجده حالقا لحيته مصفلا إزارة وكم ترى من الفتيات ممن تتساهل بحجابها لكنهم مع ذلك نعلم أنهم من أطهر الناس قلبا و لا يسترهم لله خشية بل تجدهم محافظين على الصلوات لا يسمعون الغنى ولا يقربون الفحشى ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يتخذ القرار الشجاع بالطاعة والاتباع والاستقامة على هذا الدين إذن ليست مشكلة عندنا هي الجهل بالمنكرات نعم ما تنصح أحدا متعلقا بالغناء إلا قال لك وقد خفض رأسه ناذما يقول ادعو الله لي بالهداية وما تنصح أحدا متعلقا بالنظر الحرام إلا قال لك سأتوب ولو بعد حين إذن هم مقرون أنهم على خطأ وأنهم يوما سيرجعون وأنهم يوما ما سيرجعون يعلمون أن حياتهم لا بد أن تتغير ولكن متى يكون ذلك عندما يكونون أبطالا ويتخذون القرار وإن شئت فتأمل حال اليهود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 أنهم قد حرفوا وبدلوا لكنهم مع ذلك يكتمون الحق وهم يعلمون كبراً وعناداً وإن شئت فانظر إلى الأحزاب لما تجمعوا حول المدينة يريدون قتال النبي عليه الصلاة والسلام أقبل الأحزاب فأسكروا من وراء الخندق لا يستطيعون دخول المدينة وكان في المدينة بنو قريضة قبيلة من قبائل اليهود في حصن لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب بينهم وبينهم عهدا ألا يقاتلوه وألا ينصروا عليه أحدا لكن اليهود كعادتهم خوانا لما رأوا تألب الأحزاب وتتابع الكربات على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شعروا أن هذه هي نهاية المسلمين فنقضوا العهد وأرسلوا إلى الكفار من يعينهم ولم يكتبوا بذلك بل لما رأوا المسلمين مرابطين عند الخندق ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رأوهم منشغلين في القتال أقبلوا إلى داخل المدينة يروعون الصبيان والنساء ويسرقون الأموال ويخونون ومضت الأيام عصيبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فالمشركون أمامهم وليهود الخونة من خلفهم حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ولم تزل الأيام تمضي حتى أنجز الله وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأرسل الله تعالى إلى الكفار جندا من عنده ففر كفار قريش بجيشهم فأسقط في يد اليهود لما تخلت عنهم قريش فأقبل اليهود إلى حصونهم فدخلوها وأغلقوها عليهم خونه فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريضة فحاصرهم وجمع رجالا منهم بعد ذلك في مكان ليقتلهم وأخذوا وأخذ الصحابة ينادون من هؤلاء اليهود واحدا واحدا ويضربون أعناقهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإما تثقفنهم في الحرب فشرث فيهم من خلفهم فبينما هم مجموعون كان من بينهم رجل شيخ كبير أعمى اسمه الزبير بن باطا كان لم يقاتل بجسده لكنه كان يمدهم بالسلاح وبالرأي والمال وكان يتمنى أن لو كان مبسرا يقاتل معهم فبينما هو ينتظر القتل إذ مر به ثابت بن قيس ابن شماس فلما رآه ثابت تذكر أن هذا اليهودية قد أحسن إليه بالجاهلية فأراد أن يكافئه بشيء فأقبل إليه ثابت قال يا سبير هل تعرفني قلب الأعمى رأسه يتذكر هذا الصوت ثم قال نعم وهل يجهل مثلي مثلك أنت ثابت بن قيس قال ثابت نعم أتذكر يدا لك كانت علي في الجاهلية قال نعم كافئني بها قال إني أريد أن أكافئك بإحسانك إلي يومئذ فهل تريد أن أطلقك من الموت قال نعم ان استطعت فذهب ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا شيخ كبير بينهم كان قد احسن إلي في الجاهلية أشفع فيه يا رسول الله أن تطلقه هو رجل أعمى ولا زال ثابت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلقه وعفى عن قتله فرح ثابت ومضى سريعا إلى الزبير قال أبشر يا زبير قد عفى عنك النبي عليه الصلاة والسلام قم يا زبير قم فرح الزبير وافتهج وقام لا تكاد تحمله الأرض من شدة الفرح فلما مشى خطوات تذكر أولاده وزوجه فوقف قال ثابت ما بالك وقفت قال وما يفعل شيخ كبير لا أهل له ولا ولد وما يصنع بالحياة قال ثابت انتظر هنا رجع ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الزبير يريد زوجه وولده الذين أصبحوا سبايا وأرقاء شيخ كبير يا رسول الله له حاجة شديدة إليهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقت زوجته وأولاده فمضى بهم ثابت إليه فلما رأوا أباهم تعلقوا به وبكوا وبكى وهم يلتبسونه ويقبلونه وهو يلمسهم فرحا بهم مستبشرة ثم لما مشى الزبير مع ثابت خطوات وقف قال له ثابت ما بالك وقفت قال وما يفعل شيخ كبير مثلي مع زوجته وأولاده في الحجاز من غير مال كيف يعيشون يريد أمواله التي أخذها المسلمون بسبب الحرب قال ثابت انتظر هنا ثم رجع ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الرجل يقول ما يفعل شيخ كبير مع زوجته وأولاده من غير مال يريدون ما يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أطلقوا له أمواله فأقبل ثابت بأمواله حتى جعلها بين يديه ثم قال يا زبير ما تريد بعد ذلك هذه زوجتك وهؤلاء أموالك وهؤلاء أولادك وهذا مالك وهذه نفسك قد نجت قم معي الآن امضي إلى بيتك حياة جديدة الآن يستقبلها فقام الزبير وهو فرح مستبشر معه أولاده وأمواله وسوجه فلما مشى خطوات تذكر قومه وأصحابه الذين كانوا معه في الحصن سنين وكان قبل قليل معهم لكنه كان لكنه رجل أعمى يسمع صوت صراخ وقتل ويشم رائحة الدم لكنه لا يدري من عاش ومن قتل فالتفت إلى ثابت ثم قال يا ثابت تجيبني عما أسألك قال نعم قال يا ثابت ما فعل سيدنا العظيم الذي كأن وجهه مرآة يتراء بها عذار الحي قال من تعني؟ قال أعني كعب بن أسد سيدنا قال ثابت قتل فسكت ثم مشى قليلا ثم وقف قال يا ثابت قال ما تريد قال فما فعل سيدنا الآخر سيد الحضر والبادي قال ثابت من تعني؟ قال أعني حيي بن أخطب سيدنا قال قتل فسكت ثم مضى قليلا ثم وقف قال ما بالك وقفت قال فما فعل سيدنا الثالث الذي هو مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا قال من تعني قال أعني عزال ابن شموال سيدنا قال قتل قال قتل قال نعم قال فما فعل سادة المجلسين السادة العظيمان الذان يجتمع إليهم الناس قال من تعني قال أعني بني كعب بن قريضة وبني عمر بن قريضة قال ثابت كلهم ذهبوا قتلوا خونة عندها وقف الزبير هو الآن في مرحلة اتخاذ قرار يسلم أم لا يسلم وقف يفكر أتدري ما مثل الزبير؟ مثله كمثل رجل أقبل إلى المسجد ليصلي الجمعة ثم لما جلس فإذا الخطيب يتكلم عن التدخين وحكمه ويسوق الآيات والأحاديث في ذلك قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم وقال سبحانه ولا تسرفوا وقال جل وعلا والخطيب يسوق الآيات والأحاديث ونصوص العلماء في تحريم التدخين وصاحبنا جالس يسمع لكنه مدخن عربة الدخان في جيبه واخرى في سيارته وثالثة في مكتبه ورابعة في غرفة نومه وخامسة عند أصحابه فإذا به الآن يتفكر هل أتخذ القرار الشجاع وأتخذ قرارا جازما الآن بترك التدخيل؟ أم أستمر على ما أنا عليه ان تركت التدخين الآن معناه أن أصحابي سأغيرهم لأني لن أتحمل أن أجلس معهم وهم يدخنون معناه أن وظيفتي قد أغير مكتبي وأنقله إلى مكتب آخر لأن الذين هم معي في المكتب أيضا من المدخنين معناه أني سأشتاب إلى التدخين فهو الآن في حرب مع نفسه هل يتخذ القرار الشجاع بترك التدخين وقد علم حكمه أم لا هذا حال الزبير أما الحق فقد تبين له وعلم أن هذا النبي صادق فهل يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويترك دينه ودين أجداده الأمر يحتاج إلى شجاعة بل يحتاج إلى رجل بطل تهون الدنيا كلها عليه في سبيل أن يتبع الهدى ما يضره لو قال لا إله إلا الله فربح الدنيا والآخرة أخذ الزبير يفكر ثم صار جباناً التفت إلى ثابت قال يا ثابت قال ما تريد قال تريد أن تحسن إلي قال نعم قال فإني أسألك يا ثابت بما لي عليك من حق أن ترجعني فلأقتل مع أولئك فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير ما انا بصابر حتى ألقى الأحبة يلقاهم في القتل يجتمعوا رأسه مع رؤوسهم في الحفرة حتى يجتمعوا بعد ذلك في النار عاد ثابت به يقوده حتى أوقفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد أقبل وهو يسير إلى الموت ويختار أن يموت على الكفر قدم فضربت عنقه وثابته يقول يا رسول الله يقول أريد أن ألقى الأحبة فقال أبو بكر يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا وينضي الزبير بن باطا وأصحابه إلى النار لأنهم جبناء يجرون إلى الموت وأحدهم يعلم أن مصيره إلى النار وأن هذا النبي حق لكنه لم يستطع أن يكون شجاعا وأن يطأ على أنف الشيطان وأن يتبع الحق إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظلم من أنصار نعم ما لهم من أنصار لأنهم لم يكونوا شجعانا بل كانوا جبنا لم يستطيعوا أن يطأوا عناء في الشيطان فاستحقوا أن يتخلفوا عن ركب البطولة ومن تمكن من قلبه الإيمان استطاع أن يتخذ القرار الشجاع وإن كان ضعيف الجسد هزيل القوى وانظر إلى أبي أحمد ابن جحشن رضي الله تعالى عنه كان شيخاً كبيرا أعمى فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يبقى أحد من أصحابه إلا هاجر معه إلا بعض الضعفاء والممالية وكان من بينهم ابو أحمد ابن جحش فلم يزل يسعى للهجرة حتى تيسر له ذلك فجمع متاعه ليهاجر وجهز زوجته وولده قالت له زوجته إلى أين يا أبا أحمد قال إلى المدينة فلما رأت أنها ستترك أهلها وبلادها قالت هل لا, هل لا مكانا أقرب منها نهاجر إليه فزجرها ثم ارتحل وهو يقول ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتنأ يثرب فقلت لها ما يثرب بمضنة وما يشئ الرحمن للعبد يركب إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب ترى أن وترا نأينا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب ستعلم يوما أينا إذ تزايل وزيل أمر الناس للحق أصوب ومضى بعد ذلك ومضى بعد ذلك أبو أحمد إلى المدينة طائعا مهاجرا وبعض الناس قد يتوجس من الهداية ويتخوف منها لما يسمع عن المهتدين أو لما يرى من تصرفات خاطئه لبعض المنتسبين للدين نعم لما يرى من تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين للدين فينفر عن الاستقامة تأثراً بما حوله من الإشاعات الطفيل بن عمر كان سيداً مطاعاً في قبيلته دوس قدم مكة في أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في فلما دخلها رآه أشراف قريش فأقبلوا عليه قالوا له من أنت؟ قال أنا الطفيل ابن عمر قالوا أنت سيد داوس قال نعم فالتفت بعضهم إلى بعض ان أسلم هذا الرجل الآن سيقوى شأن محمد عليكم فقالوا له يا طفيل أسمعت عن رجل يزعم أنه نبي؟ قال لا لم أسمع بذلك قالوا إذن اسمع منا إنها هنا رجل في مكة يزعم أنه نبي فاحذر أن تجلس معه احذر أن تسمع كلامه إنه ساحر ان استمعت إليه ذهب بعقلك وتركت زوجك وولدك وأحضرت له مالك انتبه يا طفيل لا تستمع إلى شيئا من كلامه وجعل هذا يكرر الكلام عليه ويعيد والثاني يثني الكلام ويزيد فلا زالوا يكررون الكلام حتى خاف الطفيل من مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم او أن يسبع شيئا من كلامه قال الطفيل فعمدت إلى الكرسف يعني أقبل إلى القطن ثم جعل يقطع منه ويسد به أذنيه تدري لماذا خوفا من أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم مصادفة من غير قصد فيقع في قلبه شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيخبل عليه عقله من شدة الإشاعة التي أحاضت به دخل الطفيل إلى مكة جعل يمشي بين الناس فإذا هو لا يعقل شيئا من كلامهم لما سد به أذنيه من القطن من الكرسف فلما أقبل إلى جهة الكعبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي فرآه خاشعا ساكنا فأعجبه منظره فلما جعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفيل في نفسه انا رجل لبيب عاقل ما يخفى علي الحسن من القبيح انا أعرف كلام الشعراء وكلام الكهان وكلام السحرة ولست جديدا على هذا الأمر ما الذي يمنعني من أسمع شيئا من كلامه ان كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتظره حتى انتهى من صلاته ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فمضى الطفيل وراءه حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته دخل معه الطفيل ثم قال يا محمد إن قومك لما قدمت إلى مكة قالوا لإنك ساحر إنك كاهن إنك تخبل العقول فوالله ما برحوا يخوفونني منك حتى سددت أذني بالكرسف لألا أسمع قولك وقد سمعت منك قولا حسنا فاعرض علي أمرك فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح وجعل يعرض الإسلام على الطفيل ويتلو عليه القرآن والطفيل يستمع إلى هذا الحق ويتفكر في حاله فإذا هو في كل يوم يعيشه يزيده من الله بعدا وإذا هو يعبد حجرا لا يسمع دعاءه إذا دعاه ولا يجيب نداءه إذا ناداه وهذا الحق قد تبين له ثم بدأ الطفيل يتفكر في عاقبة إسلامه ما الذي سيحصل لو أني استقمت على هذا الدين جعل يتفكر كيف يغير دينه ودين آبائه ماذا سيقول الناس عنه حياته التي عاشها أمواله التي جمعها أهله ولده جيران خلاله كل هذا سيضطرب وقد يتغير سكت الطفيل يفكر يوازن بين دنياه وآخرته فإذا بالطفيل فجأة يضرب بدنياه عرض الحائط ويمد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثم يجعل يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعه على الإسلام وهو بطل يعلم أنه بهذه البيعة معناه أنه نزع ثوبا طالما تعود عليه وعاش به وأنه لبس ثوبا جديدا جعل يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهده أنك رسول الله نعم سوف يستقيم على الدين وليرضى من يرضى وليسخط من يسخط وماذا يكون أهل الأرض إذا رضي من في السماء ماله ورزقه بيد من في السماء صحته وسقمه بيد من في السماء منصبه وجاهه بيد من في السماء بل حياته وموته بيد من في السماء فإذا رضي من في السماء فلا عليه من فاته من الدنيا نعم أسلم الطفيل في مكانه وشهد شهادة الحق ثم ارتفعت همته قال يا نبي الله قال ما تريد قال إني مرء مطاع في قومي إني راجع إليهم ودعيهم إلى الإسلام ثم رجع الطفيل من مكة مسلعا إلى قومه حاملا هم هذا الدين يصعد به جبن وينزل به واد حتى وصل إلى ديال قومه فلما دخلها أقبل إليه أبوه وكان شيخا كبيرا فلما رأاه الطفيل قال يا أبتي إليك عني لست مني ولا أنا منك قال لي ما يا بني قال قد أسلمت وسابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبوه أي بني ديني دينك قال فاذهب واغتسل ثم تطهر ثم أتني حتى أعلمك الإسلام ذهب أبوه واغتسل وطهر ثيابا ثم جاء فعرض عليه الإسلام فأسلم ثم مضى الطفيل إلى بيته فأتته زوجته مرحبة قال إليك عني فلست مني ولا أنا منك قالت لما بأبي أنت وأمي قال فرق الإسلام بيني وبينك تابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت ديني دينك فقال لها اذهبي فتطهري ثم ارجعي إلي فلما ولته ظهرها ذاهبة ومشت خطوات قالت بأبي أنت وأمي أما تخشى على صبياننا من ذي الشراء وذو الشراء صنم يعبدونه كانوا يرون أن من ترك عبادته انتقم الصنم منه فأصابه بأذن في نفسه أو في ولده قال الطفيل عجبا اذهبي أنا ضامن لك ألا يضرهم ذو فذهبت واغتسلت ثم أقبلت فعرض عليه الإسلام فأسلمت ثم جعل الطفيل يطوف في قومه يدعوهم بيتا بيتا يقبل عليهم في نواديهم ويقف عليهم في طرقاتهم لكنهم أبوا أبوا إلا عبادة الأسلام فغضب الطفيل كانوا فيما سبق قبل أن يدخل في الإسلام يطيعونه بإشارة من أصبعه واليوم لما دخل في الإسلام يعصونه فذهب إلى مكة وهو غضبان وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت ادعو الله على دوس فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء فقال الطفيل في نفسه هلكت دوس فإذا بالرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هدي دوسا وات بهم اللهم هدي دوسا وات بهم اللهم هدي دوسا ثم يخفض يديه ويلتفت الى الطفيل قال يا طفيل ارجع إلى قومك فادعهم إلى الاسلام وارفق بهم فيرجع الطفيل إليهم ثم لم يزل بهم حتى أسلموا وجاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومرت الأيام ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل الطفيل بعده ثابتا على الدين حتى قتل في بعض المعارك فلله در الطفيل انظر كيف لم يتأثر بالحرب الإعلامية على الإسلام وعلى المستقيمين على الإسلام التي تولى كبرها الكفار ومن ناصرهم وأنت إذا اتخذت القرار الشجاع بالاستقامة على هذا الدين فانطلق انطلق. ولا تلتفت ورائك نعم لا تلتفت وليكن همك رضا من في السماء واضرب بمن يخالفه عرض الحائط أقدم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 وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والتغر في الروض يبسم ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم ولله أفراح المحبين عند يخاطبهم من فوقهم ويسلموا ولله أبصار ترى الله جهرة فلضيم يغشاها ولا هي تسأم فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسل المحب المتيم فيا باء عن هذا ببخص معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم نعم علّق نفسك بالحي الذي لا يموت ولا تلتفت إلى تخذيل المبطلين فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوكنون وانظر إلى عياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه عياش كان من أول من أسلم في مكة مع عمر ابن الخطاب إلى المدينة وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها لما قدم المدينة ونزل فيها أرادت قريش أن تردهما فأرسلت فلم تقدر على عمر ففكروا كيف يكيدون لعياش فأرسلوا إليه أبا جهل وأخاه الحارث لرد عياش إلى مكة أبو جهل والحارث هما ابن عم عياش وكذلك هما أخواه من الأم فلما قدم المدينة سأل عن موضع عياش فدل عليه أول ما التقي به أراداه على الرجوع معهما إلى مكة فأبى عليهما فاحتال عليه قال له يا عياش إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك وأن لا من شمس حتى تراك كانوا يعلمون قدر حبه لأمه فرق قلبه لأمه وكاد أن يرجع فقال له عمر يا عياش يا عياش والله إن يريد إلا أن يفتنوك عن دينك فاحذرهم يا عياش لا ترجع إلى مكة قال يا عمر وأمي قال عمر والله لو قد آذى أمك قمل في شعرها لم تشطت ولم تلتفت إليك ولو قد اشتد عليها حر مكة لا ولم تفكر فيك فأقم هنا ولا ترجع معهما قال يا عمر أذهب معهما فأبر بقسم أمي ولي هناك مال فآخذه فتعلق به عمر قال أما أمك فقد انتهينا منها وأما المال فوالله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما فأبا عياش إلا أن يخرج معهما إلى مكة فلما رأى عمر ذلك قال أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة سريعة دلول فالزم ظهرها ولا تنزل من عليها أبدا فإن وجدت منهم ريبة في أثناء الطريق أو شككت في صدقهم وفي خبرهم عن أمك فاصرف وجه الناقة إلى المدينة وانجوا عليها فوالله لا يستطيع أن يلحق بك أحد منهما على بعيره قال عياش نعم فركب عياش على الناقة وخرج معهما فأخذ يحدثانه أثناء الطريق حتى تبسط معه فلما اقتربوا من مكة قال له أبو جهل يا عياش قال ما تريد يا أخي قال لقد عسر علي بعيري هذا وأتعبني أفلا تعقبني على ناقتك شيئا يسيرا تبادلني قال عياش نعم فأناخ أبو جهل بعيرة وأناف عياش ناقته فما كاد عياش ينزل من على ناقته ويقف بقدميه على الأرض ويقبل على بعير أبي جهل حتى وثب عليه فأوثقاه ثم دخل به إلى مكة مربوطا وجعلوا في مكة يفتنونه عن دينه ويضيقون عليه حتى افتتن ووافقهم على بعض ما يريدون ومرت الأيام وهو على ذلك وكانوا يظنون في أول الإسلام أن الذي يرتد عن دينه أنه لا يصح له العودة إليه حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله تعالى عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ماء وانزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته وأنتم لا تشعرون قال عمر فلما, فلما سمعتها كتبتها ثم بعثت بها إلى مكة فلما قرأوها أقبل من كان في مكة من المسلمين ومعهم عياش رضي الله تعالى عنه وإن شئت فقارن بين حال عياش وبين حال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم سعد بن أبي وقاص كان من أول من أسلم في مكة وكان له أم تحبه حبا عظيما وكان بارا بها أشد البر فلما أسلم اشتد عليه أذى الكفار وتتابع عليه أذى أمه وهو صابر على دينه حتى قالت له أمه يوما يا سعد ما هذا الدين الذي أحدثت قال يا أمه هذا هو الدين الحق قالت يا سعد لترجعن إلى ديننا ولتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أمت فيعيرك الناس ويقولون يا قاتل أمه وسعد يحبها حبا عظيما فنظر إليها فإذا عجوز قد رق عظمها وحدودب ظهرها واشتد حزنها وإذا هي التي ربته صغيرا وعطفت عليه كبيرا فقال لها يا أمه لا تفعلي يا أمه لا تفعلي فإني لا أدع ديني لشيء أبدا قالت بلى قال لا تفعلي لكنها مكثت يومها ذلك لم تأكل ولم تشرب وهو يمر بها ويراها تتلمض عطشا ويتصبر أمه حبيبة إليه لكن الدين أحب إليه ثم مرت عليها ليلة كاملة وهي لم تأكل ولم تشرب فلما أصبحت في شدة الحر مضى عليها بعض اليوم وهي لم تأكل ولم تشرب حتى أصابها الجهد وكادت أن تهلك فلما مر عليها وإذا هي على فراشها فأقبل يجر خطاه إليها يتنازع في قلبه حبها وحب الدين فإذا الدين في قلبه أعظم فنظر إليها ثم انتزع الكلمات من صدره انتزاعا وقال لها يا أماه يا أماه والله لو كان لك مئة نفس فرأيتها تخرج أمامي نفسا نفسا ما تركت ديني أبدا فالآن كلي إن شئتي أو لا تأكلي ثم تركها وقام فلما رأت الجد والثبات والبطولة دعت, دعت بطعام وشراب وأكلت وقد يزيد الغيء من بعض المفسدين خاصة من جلسائك السابقين فيذكرونك بماضيك فهذا رافقك في سقر وذاك عنده صور والثالث جالسك في استراحة إذا رأوك استقمت بدأوا يذكرونك بماضيك تذكر كم ليلة سهرنا في ظلها والزمان عيد تذكر كم نغمة سمعنا وأنت فينا راقص مريد تذكر كم خمرة شربنا من نشوها والشراب زيد أين النساء التي عرفنا وأنت فينا القائد المجيد أين القمار الذي لعبنا وأنت فينا حاضر شهيد أين الصلاة التي تركنا والكفر في حقنا مزيد كل كأن لم يكن تقضى وأنت منا صالح الوحيد فلا تلتفت إليهم لا تلتفت ولا يضر السحاف نبح الكلاب بل الكلاب تنبح والقافل التسير وانظر إلى موسى عليه السلام موسى عاش في أظلم العصور في عصر فرعون كان فرعون يتجبر على بني إسرائيل يذل رجالهم ويستعبد نساءهم مر موسى عليه السلام يوماً بطريق فإذا رجل من قوم فرعون المصري يضرب رجلاً من بني إسرائيل والإسرائيلي المسكين يصيح ويستغيث فلما رأى موسى ذلك أقبل على المصري فدفعه بيده فإذا به يقع على الأرض ميتان ثم لم يلبث أن ظهر أمره للناس فكادوا له ليقتلوه فهرب عليه السلام من مصر ثم لبث عشر سنين عاد بعدها نبيا مرسلا الآن موسى نبي له مبادئ وله منهج وله طريقة وعنده مفاهيم وقبل لم يكن نبيا أول ما وقف موسى بين يدي فرعون ناصحا داعيا بدأ فرعون يذكره بماضيه يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يذكره بحياته السابقة كما يفعل بعض الفساق اليوم إذا رأوا مهتديا قالوا له فلان نسيت ما كنت تدعون إليه من مجالس الفحشاء وحفلات الغناء فلان نسيت فلان صديقتك وفلان ولا يزالون يذكرونه بمعاص سابقة قد مزق أوراقها وأحرق ذكرياتها حتى يضعف ويوافقهم على ما يريدون هذا حال فرعون مع موسى يقول لموسى وفعلت فعلتك الذي فعلت أصلا أنت عملت جريمة والآن تأتين لأجيان تنصحنا سبحان الله ونسي فرعون أنه قد قتل ما لا يحصى عدده من الرجال والنساء بل كان يقتل أطفال بني إسرائيل سنة ويبقيهم سنة ثم يلوم موسى على أن قتل رجلا واحدا خطأا لكن موسى كان شجاعا بضلا أول ما سمع هذا الكلام من فرعون صاح في وجه فرعون وقال فعلتها إذا وأنا من الضالين الحياة لا تخلو من مستهزئين ولا تخلوا من متبطين ومشككين فلا تلتفت إليهم كن بطلا وما ضر بحر الفرات يوما أنخاض بعض الكلاب فيه وإن شئت فانظر إلى الكفار لما تجمعوا وتألبوا وأقبلوا إلى المدينة بجيش كالليل يسير كالسيل في معركة الخندق الأحزاب بدأ الصحابة في حفر الخندق وهم في برد شديد وجوع شديد وخوف شديد قلوبهم قد بلغت الحناجر وأعينهم تدور في المحاجر يحفرون الخندق فتعرض لهم صخرة عظيمة لا يستطيعون كسرها فيقولون يا رسول الله هذه صخرة عرضت لنا فيكبل النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم يأخذ المعولة الفأس فيضربها ضربات ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ثم يضرب الأخرى ويقول الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن قل هذا وهو مخوف وقد اجتمع عليه الكفار فيسمع المسلمون ذلك فيزدادون إيمانا مع إيمانهم أما المنافقون فيلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته وهو يعيدنا كنوز كسرى وقيصر ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات من أفواه النتنات فلا تفت عزيمته ولا تفكر همته ويكون حال هؤلاء المستهزئين كما قيل كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي وفي يوم آخر يخرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزوة تبوك في ساعة عصرة خرجوا والرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد في حر شديد وجهد جهيد فأصابهم أثناء الطريق عطش كاد أن يهلكهم فجعلوا ينحرون الابل وينفضون أكراشها ويشربون ما فيها من ماء قليل خشية الموت حتى كادت الابل أن تفنى فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم دعا وتضرع والتجا فلم يخفضهما حتى اجتمع فوقهم الغمام ثم سكب عليهم الماء فشربوا وملأوا آنيتهم وكان معهم رجل منافق فالتفت إليه بعض الصحابة لما رأوا هذه المعجزة قالوا يا فلان ويحك آمن آمن أن هذا نبي هل بعد هذا شيء؟ فقال ذاك المنافق مستهترا قال وما هذا معجزة انما هي سحابة مرة فأمطرتنا ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ولا يلتفت إليها هو أكبر منها وفي موقف آخر كان صلى الله عليه وسلم في سفر فضلت ناقته فذهبوا في طلبها فلم يجدوها فقال رجل من المنافقين هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني والله لا أعلم إلا ما علمني الله أنا ما أعلم الغيب وقد دلني الله عليها هي في الوادي قد حبستها شجرة بزمامها يعني مرت بجانب الشجرة فتعلق زمامها ببعض أغصانها فصالت مربوطة بها فانطلقوا فجيئوني بها فانطلقوا فجاءوا بها فتحمل هؤلاء الثقلا تحملهم واجعل همتك عالية ولا تتعب نفسك بنقاشهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات بل لا تعجب إذا رأيت من أحبابك وخلانك الذين كانوا من أيام جاهليتك يفدونك الذين كانوا أيام جاهليتك يفدونك بأرواحهم ويغدقون عليك أموالهم لا تعجب إذا رأيتهم بعد هدايتك قد انقلبوا أعداء ألداء يذمونك ويثيرون حولك الإشاعات لا تعجب فهي فترة يسيرة سرعان ما تنتهي وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة اجتمع الناس من كل مكان ينظرون إليه كانت المدينة خليطا من المسلمين واليهود وكان عبد الله بن سلام كان حبرا من علماء اليهود وكان قد قرأ في كتبهم صفة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف اسمه وهيئته فلما رأى الناس مجتمعين على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ينظر إليه معهم قال عبد الله فلما تبينت وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه عرفت أنه ليس بوجه كذاب ثم ترك عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكن عنه الناس وخفوا ثم جاءه فقال يا رجل أنت تزعم أنك نبي قال نعم قال إني سائلك عن ثلاث مسائل لا يعلمهن إلا نبي قال هاتها قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه يعني يكون شبهه لأبيه أو لأمه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم رفع رأسه وقال أخبرني بهن جبريل آنفا أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد فلما سمع عبد الله ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أشهد أنك رسول الله وأنك قد جئت بالحق وأنك الذي أمرنا موسى باتباعك ثم قال يا رسول الله قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأني أعلمهم فاجعلني يا رسول الله خلف ستر عندك وادعوا ليهود فسلهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيما ليس فيا سوف يفترون علي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأقبلوا حتى دخلوا عليه فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود وي لكم الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا فقالوا ما نعلم أنك رسول قال يا معشر يهود أسلموا سلموا. قالوا ما نعلم أنك رسول فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بما في التوراة من صفته وأن الأنبياء قد بشروا به وهم لا يلتفتون إلى ذلك ويقولون أصلا أنت لم لم تأتي صفتك في التوراة وما نعلم أنك رسول فقال صلى الله عليه وسلم فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام ما رأيكم فيه قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا وأخذوا يثنون عليه ويمدحونه فقال صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله يسلم عبد الله بن سلام هذا السيد العظيم من سادتنا لا ليمكن ما كان ليسلم أبدا قال أرأيتم إن أسلم قالوا حاشا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الستر ثم قال يا ابن سلام أخرج عليهم فخرج عبد الله ثم قال يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق فلما سمعوا ذلك تصايحوا قالوا كذبت بل أنت شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وأخذوا يسبونه وخرجوا فالتفت عبد الله بن السلام قال أرأيت يا رسول الله هذا الذي كنت أخاف فانظر كيف تنكر له أصحابه الذين كانوا يحبونه ويرفعونه انظر كيف تنكروا له لما صار بطلا واتخذ القرار الشجاع فاستقام على الدين وتعبد لرب العالمين انظر كيف انقلبوا أعداء بعد صداقتهم مبغضين بعد ودهم ودوا لو يكفروا كما كفروا فيكونون سواء وأخيرا تعلم أن كثيرا من هؤلاء المستهزئين هم في الحقيقة يودون لو استطاعوا أن ينتصروا على شهواتهم فيستقيمون على الدين كما استقمت ولكنهم تتغلب عليهم الموانع بل بصراحة هم جبناء يخافون من أصحابهم أن يستهزئوا بهم أو من شهواتهم أن تنقطع عنهم كما قال أحد العلماء قال لرجل كافر قال يا فلان أسلم فقال ذلك الرجل الله ما يريدني أن أسلم ولو أراد أن أسلم لهداني فقال له العالم بل الله يريد أن تسلم ولكن شيطانك لا يريد وأنت قد أطعت شيطانك وانتقل معي إلى مكة وانظر إلى أبي جهل أبو جهل كان يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يتكبر عن الاتباع وانظر إليه وقد خرج ليلة من الليالي ومشى حتى أقبل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقعد عند الباب في ظلمة الليل يستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته جلس عند الباب حتى إذا كاد أن يطلع عليه الفجر خاف أن يراه الناس فذهب مسرعا إلى بيته في أثناء الطريق لقي أبا سفيان ولقي الأخ نسبن شريق سألهما قال ما أخرجكما في ظلمة الليل فأخبراه أنهما كان عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما أيضا كان يستمعان إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل فقال لهما أبو جهل لا تعودوا إلى هذا البيت فلو قد رآكم بعض الناس الذين تنهونهم عن سماع قراءته لوقع في أنفسهم أنه صادق تعاهدون أن ترجعوا قالوا نعم نتعاهد نحن الثلاثة أن نرجع إلى استماع إلى قراءته بعد اليوم أبدا ثم خرجوا ثم مضوا إلى بيوتهم فلما كانت الليلة الثانية فإذا بهم يجتمعون كما اجتمعوا كل واحد منهم في جهة من البيت وكل واحد لا يعلم عن صاحبه حتى إذا تفرقوا قبيل الفجر رأى كل واحد منهم صاحبه فتعاهدوا أن لا يعودوا أبدا فلما كانت الليلة الثالثة فإذا هم على ذلك وقد رأى بعضهم بعضا فجعلوا يقسمون أن لا يعود بعدها أبدا فلما باتوا تلك الليلة وأصبح الأخنس بن شريق يفكر في هذا الدين وفي صدق من جاء به وما يمنعه من اتباعه فأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ثم قال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد فقال أبو سفيان يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وأشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها فقال له الأخنس وأنا والذي حلفت به كذلك ثم خرج من عنده حتى أتى, أتى أبا جهل فدخل عليه بيته ثم قال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فسكت أبو جهل قليلا ثم قال والله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن يمنعني شيء من اتباعه قال من الذي يمنعك من اتباعه قال تنازعنا نحن وبنوا عبد مناف الشرف فخذنا وفخذ محمد هذا قبيلتنا وقبيلة قد تنازعنا الشرف والملك كلنا يريد أن يصبح ملكا على مكة فأطعموا الحجاجة فأطعمنا الحجاجة وحملوهم فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان يتسابقان قال بن عبد مناف منا نبي يأتيه الوحي من السماء من أين نأتي بذلك؟ فإن صدقناهم صرنا تبعا لهم فلا والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه ويستمر أبو جهل على كبره وغيه لم يستطع أن يتخذ القرار الشجاع بتغيير دينه والاستقامة على هذا الدين بل يستمر يحارب هذا الدين ويعذب المؤمنين المصطبعفين وكان, وكان يحرص على تعديم المؤمنين في كل مكان يجمع عمار وأباه ياسر وأمه سمية ويربطهم على نخل ثم يبدأ في جلدهم حتى حتى إذا لم يطاوعوه على ما يريد يأتي إلى سمية ثم يطعنها بحربته مرارا حتى قتلها ولما أراد الكفار أن يخرجوا إلى بدر وخرج كبارهم أراد أمية بن خلف أن يدلس في مكة وهاب أن يخرج إلى القتال فأقبل إليه أبو جهل وقال قم يا أمية بن خلف إن الناس إذا رأوك قد قعدت عن القتال وأنت سيد من ساداتهم قعدوا فأبى أمية أن يخرج فمضى أبو جهل وأقبل وفي يده مجمرة فيها بخور ثم أعطاه لأمية أمام الناس قال خذ تطيب إنما أنت من النساء فلما قال له مثل ذلك قام أمية غضبان وقد أثار حفيظته ثم قام بعد ذلك للقتال وقتل حتى جاءت نهاية أبي جهل وهو في قلبه يعلم أن هذا النبي حق لكن لم يستطع أن يكون شجاعا وان يتخذ القرار بالاستقامة على الدين حتى أتت نهايته ويطعن في معركة بدر حتى أدخنته الجراح ويلقى على الأرض في حر الشمس حتى أقبل إليها عبد الله بن مسعود وقد كان أبو جهل يعذبه في مكة فيرقى عبد الله بن مسعود على ذاك الصدر النت ثم يجعل عبد الله بن مسعود في يده السكين ويقول لأبي جهل وأبو جهل في الرماق الأخير قال قال قد أخزاك الله يا عدو الله فيقول له أبو جهل دعني دع هذا وأخبرني لمن الدائرة ليوم من انتصر يسأل هذا السؤال وهو على موته فقال له قد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قد أخزاك الله يا عدو الله فيقول أبو جهل أخزاني وأي شيء أعظم من رجل قد قتله قومه ثم يجعل عبد الله بن مسعود السكين على رقبة أبي جهل ويحز رأسه من جسده ويموت أبو جهل وينضي بنتنه إلى النار لأنه لم يستطع أن ينتصر على كبره وغيه لم تطاوعه نفسه على أن يدس أنفه في التراب سجودا للملك الوهابي جل جلاله ومثل أبي جهل كثير ممن عرفوا الحق وودوا لو يهتدون لكنهم ضعفوا عن مقاومة العوائق فجعلوا ينظرون إلى الهداية من بعيد فكن انت بطلا وكوني علمت أن ترك الصلاة كفر فصلي ولا تلتبت إلى المتبطين كن بطلا علمت بحرمة الغناء تب ودع عنك العابتين كن بطلا بالروالديك اترك عنك الربا اعف لحيتك ارفع عزارك كن بطلا ولتكن المرأة أيضا كذلك تلتزم بحجابها وتنصح من حولها ألا وأقدم على الخير وإن شعرت بأحد من ورائك فكن شجاعا ولا تلتفت إليه فإنهم لن يهنوا عنك من الله شيئا وستقف بين يدي الله وحدك وتحاسب وحدك إن كل من في السماوات والأرض